بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تترت وإذا البحار فجرت وإذا الكبور معثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم